جزاكم الله خيرا واحسن إليكم وبارك فيكم يقول السائل احسن الله إليكم إن كانت الحسنة تمحو, إن كانت الحسنة تمحو الصغيرة اليس من باب أولى أن تمحو الكبيرة الظاهرة الحسنات تمحو الصغائر أما الكبائر الظاهرة هو لا بد فيها من توبة لا بد فيها من توبة وقد سمعنا الحديث الواضح في بيان هذا الأمر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان هذه كلها فرائض وما تقرب متقرب إلى الله بمثل ما افترض الله على عباده هذه فرائض عظيمة فمع ذلك قال مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر بمعنى ان الكبائر لا بد فيها من توبه فاذا كانت الصلاه مع عظم شانها لا تكفر الكبيره والجمعة مع عظم شانها لا تكفر الكبيره وصيام رمضان مع عظم شأنها لا يكفر الكبيره فمن باب اولى الحسنات التي يدون حسنه الصلاة وحسنه الصيام فالكبائر كبائر الذنوب لا بد فيها من, من توبه الى الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فالكبائر لا بد فيها من توبه إلى الله عز وجل واذا وفق العبد لحسنه التوبه وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته ونصح تاب الله عليه وعفى عنه وغفر ذنبه نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز للعبد أن ينوي ركعتين كل ليلة بنية التوبة حتى لا يكون مؤجلا لا, لا يفعل ذلك لكنه يلازم التوبة يلازم التوبة ويستكثر من الصلوات النوافل فإن فيها خير عظيم من الحسنات يذهبنا السيئات. فيستكثر من النوافل وأيضا يلازم للتوبة ولا يخصص وقتا يصلي فيه ركعتين كل ليلة ويسميها صلاة التوبة فهذا مما لا أعلم له اصلا في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لكن يلازم التوبة في الليل والنهار في الليل والنهار مر معنا الحديث إن الله يبسط يده ب بالليل ليتوب مسي النهار ويفصط يده بالنهار ليتوب مسي الليل نان. أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز للذي هل يجب للذي وقعت منه كبائر كثيرة أن يتوب لكل كبيرة توبة واحدة أو يكفي توبة لجميع الكبائر؟ لا لا يلزم أن يتوب لكل كبيرة توبة. تخصها، لان لأنه لو أراد أن يفعل ذلك، فربما كثير من الكبائر التي فعلها لا يستحضرها، فعلها ونسيها وهي محصات عليه ومكتوبة، ولو أراد أن يستحضر تفصيلا الكبائر، الآن لو أن شخصا مثلا عمره ستين سنة ويريد أن يتوب. من كبائر التي فعلها لو قيل له لا بد أن تعين كل كبيرة وتتوب تفصيلا من كل كبيرة ما يحسن أن يستحضر كل كبيرة ويتوب منها توبة خاصة ما يمكن هذا لكن يتوب توبة صادقة إلى الله عز وجل من كل الذنوب التي فعلها يتوب إلى الله توبة صادقة من كل الذنوب التي فعلها ويصطق مع الله في توبته ندما على فعله لتلك الذنوب وعزما على عدم العودة إليها وإقلاعا عنها وبعدا ومجانبه نعم أحسن الله إليكم يقول السائل شخص يريد أن يذهب إلى الحج ولكنه لا يريد أن يخبر أحدا مخافة الرياء فهل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ليس مطلوبا أن يعلن الحج إذا أراد أن يحج ويخبر كل من رأى لكن إذا مثلا أخبر قرابته أو أهله أو جيرانه بذلك وأنه مسافر للحج فلا حرج عليه في ذلك لكن أن يستخفي بالحج هذا الاستخفاء خوف الرياء لا يفعل ذلك لا يفعل ذلك وإنما أهله يخبرهم أنه مسافر للحج ويودعهم توديع السفر لحج بيت الله الحرام ويجاهد نفسه على الرياء ليس تجنب الرياء بترك الإخبار لهم تجنب الرياء باب آخر مجاهدة للنفس في العمل أن يكون لله وحده ولما وصل عليه الصلاه والسلام الى ميقات ذي الحليفه واهل بالحج قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعه اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعه فيحرص على مجاهدة نفسه على تجنب المراءات والبعد عن المراءات والتسميع بالعمل والناس في الزمان هذا أصيبوا حقيقة بمصيبة فتحت عليهم ابوابا لم يكن لها وجود في زمان سابق فيما تعلق بالرياء والسمعة وذلك من خلال الأجهزة الحديثة وآلات التصوير والجوالات وأصبح بعض الحجاج هدانا الله وإياهم إلى أقرب من ذلك رشدا ليس له هم في حجه إلا التقاط الصور لنفسه في كل مواضع من المواضع في الحج وفورا يرسلها في نفس اللحظة يرسلها عبر البرامج المعروفة حتى يشاهدها من يعرفه من قرابته وغيرهم أولا بأول يريهم أعماله في الحج أولا بأول و. هذا العمل فتح على الناس كثيرا باب الرياء قديما المرائي يحتاج أن يتكلف إذا رجع يحدث الناس عن حجه على وجه المراءات وفعلت ودعوت وخشعت وبكيت يحدث الناس أما الآن ما يحتاج أن يحدثهم يرسل لهم أول بأول صور ورأينا ورأى غيرنا في مواضع عديدة في المناسك في عرفة وفي الجمرات وفي المطاف وفي المسعى أشخاصا يقف مستعدا للتصوير ثم إذا أراد المصور من أرفقاء يلتقط الصورة له رفع يديه وإذا انتهى التصوير خفض يديه ثم يرسل الصورة لرفقائه وأصدقائه أنه يدعو في المطاف أو يدعو عند الجمرات أو يدعو في المسعى وكذب كل هذا ريا كل هذا ريا طلب لثناء الناس ما هناك شيء لله اليدان ها اليدان الثاني رفعتا ما رفعتها لله والله ما رفعتها لله رفعتها رفعت للصورة للناس ولا حظ له من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه هذا ما رفع يديه لله هذا رفع يديه للناس حتى يروه حتى يروه وهو يدعو وأحد الأفاضل حدثني أنه رأى شخصا في هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع صاحبه ثم توقفوا وجلس على هيئة المصلي يتشهد والتقط له صاحب الصوره وقم ويرسلها يصلي في المسجد النبوي إيش العقول هذه ويوم القيامة يقال للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون لأجلهم فالتمسوا منهم اجرا ماذا يحصل عند هؤلاء الذين يرأيهم بأعماله إذا وقف أمام الله سبحانه وتعالى عنده حج لكن ليس لله تعب في حجه ويبحث عنه في صالح عمله يوم القيامة فلا يجده لا يقبله الله منه إذا كان على وجه الرياء كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل وأمر النية والمجاهدة والمعالجة لها أمر عظيم جدا ينبغي على العبد ان يحرص على المجاهدة لإصلاح نيته واخلاص عمله لله عز وجل ولتترك هذه الصور ما فيها خير ما فيها خير هذه شر على الناس تترك تماما ويبتعد عنها ويتفرغ الإنسان لطلب رضا مولاه في حجة لا يبتغي إلا ذلك يفرغ نفسه لطلب رضا مولاه ينشد ما عند الله يرجو مرضات الله رحمة الله سبحانه وتعالى يفرغ نفسه لهذا العمل نعم حسن الله إليكم يقول السائل قد حججت هذا العام ومعي نسبة من محارمي يردنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنعهن لشدة الزحام فهل يعتبر هذا جفوة؟ المرأة من هي على الصحيح من قولي أهل العلم من زياره القبور وجاء في ذلك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زوارات القبور فالمرأة من هي والشرع في هذا النهي حكمة لأن المرأة ضعيفة وقليلة الاحتمال وسريعة الجزع فنهيت عن ذلك نهيت عن ذلك ومنعت ولهذا ليس المرأة أن تزور القبور لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه ولا قبور البقيع، ولا غيرها من القبور لأن جاء المنع والنهي عن ذلك في السنة الصحيحة بل فيه لعن قال لعن الله زوارات القبور لكن المراه تاتي لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا تمنع من أتيانه لا تمنع إما الله مساجد الله تأتي المسجد ولكنها في الوقت نفسه توجه وترشد لأن الصلاة في بيت أفضل لها وأسلم وإذا جاءت المرأة للمسجد تأتي في الاوقات التي ليس فيها زحام تدخل قبل الزحام وتخرج بعد الزحام وتختار الوقت المناسب ويكون أيضا محرمها قريبا منها يوصلها ويعيدها فلا يمنعها لا يمنعها من الاتيان لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لكن يرشدها إلى الأفضل صلاتها في بيته أفضل صلاة المرأة في بيته أفضل أم حميد الساعديه جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت احب تحب اصلي معك في مسجدك هذا قال صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك وصلاتك في مسجد حيك خير من صلاتك في مسجد هذا فالمرأة صلاتها في بيتها بلا شك أفضل لها لكن إن رعبت أن تأتي إلى المسجد لا تمنع لا, لا تمنع إماء الله مساجد الله نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل الذي وكل شخصا للأضحية عليه أن يمسك عن حلق شعره وتقليم أظفاره نعم لأنه المضحي من وكل شخصا ينوب عنه في الأضحية فإنه يعتبر أراد أن يضحي والحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يضحي ودخلت العشر لا يأخذ شيء من شعره واظفاره يمسك عن ذلك حتى تذبح الأضحية نعم الله إليكم يقول السائل هل الرجوع للذنب بعد التوبة دليل على عدم قبول التوبة أو دليل على عدم الصدق فيها قد يصدق العبد في التوبة وايضا تكون توبة مقبولة لكن تنهزم نفسه فيما بعد ويقع في الذنب مرة أخرى والحياة مجاهدة حياة مجاهدة والعبد مع صراع في نفسه فإذا صدق مع الله أتاب توبة نصوحه ثم وجد نفسه فيما بعد رجع وقع في الذنب أو وقع في ذنب آخر أيضا يجاهد نفسه على الصدق مع الله في التوبة إلى الله عز وجل والحياة مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين نعم ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وهدى وصلاحا وتوفيقا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا